بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في نجاح الى حدود ومحطات جديدة هنتعمد شوي النهاردة على مرونة فكدي التسلسل كلنا في مفتاح النجاح الاول انك تبدأ وتتدوّثه الدوافع بتجيلك الطاقة والطاقة نحتاج مهارة عشان تحطون في الفعل كل مفتاح وجت المفتاح اللي بعده لما تحطون في الفعل تتوقع النجاح ولما تتوقع النجاح خليك ملتزم بي لغاية ما تحاها هدفك تخليك متزمن بهدفك به والثالث هو خليك مرن في سبب. وتكلمنا شوي عن المرونة. إذا ممكن استخدم قدرات المرونة. إذا ممكن أكون مرن في حياتي. أنا واجي عندي هدف. وغدت الهدف ده. عشان أوصل المرونة التامة. أولاً أول حاجة عايز أعملها عايز أخطط. فأول حاجة التخطيط. التخطيط. أنا عشان أقدر أكون استخدم قدرة الهدف لازم الأول التخطيط. بعد التخطيط التخطيط. أنا واجي خططت إن أنا فعلًا أفوز حق هدفي. وعشان احقق هدفي لازم اخطط له، خططته ازاي؟ في شوية أسئلة السؤال الاولاني بقول أنا ركزت على هدفي دلوقتي وانا فعلا عندي دافع وفعلا عندي طاقة وفعلا اريد كتير وسمعت عن وعندي مهارة مش بطاله وحطيتها في فعل كل يوم 10 سنتي لغايه ما احققها ومتوقع فعلا اني ننجح، وغير كده ملتزم بها وبنجاحي فانا عايز اصلا استخدم قوة المرونة عشان استخدم قوه المرونه لازم اول حاجه التخطيط وعشان اخطط فيها سؤال اسامي اولائي اين انا الآن أنا فين دلوقتي أين انا الآن أين انا الآن اين انا الآن في حياتي الشخصيه في حياتي الصحيه في حياتي الشخصيه في حياتي الماديه عارف في كل شيء من دول انا عايز اعرف انا فين في علاقاتي مع الناس او تعرف انا فين عايز تعرف طب عايز اعرف عاوز اروح فين عاوز اكون احسن في علاقاتي عاوز اكون احسن في رعانياتي عاوز اكون احسن في صحتي فمش ممكن تعرف تروح غير لما تبدا من مكان انت فيه انا فين وعاوز مع التخطيط. بعد ما لسه انا وعايز اروح عايز اعرفه دلوقتي عايز امتى عايز احط التقييم عايز امتى عايز امتى شهر, أمتى شهر؟ أمتى شهرين بس انا بفرض انت تتعلم لغه بتقول انا فين دلوقتي بالنسبة ما عندي حال خالص عايز اروح فين عايز اتعلم لغه واخدنها تماما اتكلمها كتابه وايه كده قراءه طب أنا دلوقتي عارف أنا فين وعايز اروح فين عايزها امتى تقول خلاص 6 عايز أتعلم لغتي كويس جدا فخوربك عرفت المكان وعرفت انا عايز أروح امتى عارف أنا فين وعايز اروح عايز عايز اروح فين ولا في تعقيد في حاجه مهمه جدا عايز النفس في التخطيط عايز ليه لماذا كلمه لماذا بتديها قوه بتديها دافع بتديلك الدافع بيزيد بتديلك بعد كده عايز اعرف ايه مصادري عاملها ازاي كيف ايه مصادري ايه مصادري مصادر الشخصيه مصادر المعنويات الناس انا اعرفها ايه مصادري بستخدم مصادر ازاي وبعدين ايه التحديات اللي ممكن تقعد قصادي ممكن تقول الجو ممكن تقول الماده ممكن تقول اي حاجه ممكن اعدي التحديات دي ازاي فانت عرفت انت عايز وعرفت عايزها امتى وعرفت عايزها ازاي وعرفت التحديات قايمه المصادر وتبدأ فيها ساعتها شوية شويه لعلى التخطيط هذه اول جزء في التخطيط دلوقتي انا اخذت التخطيط فعلا اسمها المرونه الاستراتيجية يعني المرونه الاستراتيجية انا بخطط لها وبعدين احطها في فعل لما احطها في فعل اقيم اللي انا حطيته في الفعل اقيمها واعدل فيها اقيم واعدل يعني ممكن تحط حاجه في الفعل مثلا عاوز تفتح مشروع وبالنحاكت في الفعل وبدأت بقوبة وبالنحاك ترتفصل منك لانك مراحلتش انه في تقليل لازم يحصل طول ما انت ماشي بتتعلم وتبدأ تقيم وتعدل هل تعرف حكاية التقييم والتعديل؟ لو مثلا قبطان سفينة بيضبط نفسه والسفينة بتاعته والدفرة بتاعته على امواج لأول موجة دوله هو مستمر بنفس الاسفينة هتغرأ السفينة نفسه بنسبة الطيار الطيار اول ما ياخد الطيارة يقعد قدام الكمبيوتر اللي هو طياره تلقائي اوتوماتيكيا بيقعد قدامه هو لو عايز يعرف المسافة، عايز يعرف الارتفاع عايز يعرف الهدف عايز يعرف التوقيت عايز يعرف قد ايه عنده بنزين عايز يعرف حاجاتي كلها وبعدين يدخلها جوه الكمبيوتر ويخليه يتكيف على هذه المعلومات وكمان موجوده هو الكمبيوتر هو الطياره التلقائي هو بتاع الطياره تخيل انت قاعد في طياره والتيار بتمشي على جنبك هتكون دي في مصيبه ما اللي لك هو, هو فليه تفكر انت نفس الشيء بتعملها بتجاهز نفسك بهذه المعلومات الرائعة عشان تتصرف فيها تلقائيا فانت بتعرف انت عايزي انت بتعرف عايزها انت انت بتعرف عايزها ازاي بتعرف تحديات وزي تعدي منها بتعرف مصابك وزي تستخدمها وانت ادى فيها شوية شوية انا حتى تغلص الفعل اول ما حطيت الفعل من المعلومات من وقت التقنية الحواف شوية اولانا فين وصلت فين؟ وصلت فين بان انا عايز عميل مثلا بتعلم لغة وصرفت كثير وما بدا نفسي انا وصلت فين في اللغة دي بلوقتي اميزا كنت عايز عميلة في 6 اشهر تعدينا بقينا سنة طب وصلت فين؟ وصلت كده ازاي؟ وين اخذني شوية؟ هاني ترى انا التوقيت ان انا حطيته كان كان زيادة عن اللزوم كان زيادة عليا ففي الحياة دي لابضبط نفسي وقيم وعدل تولي من الاول فيه ما عملت التقييم حيبدأ بعدها التعديل هبدا اعدل في اسلوبي ودي المرونه انا انا اعدل في اسلوبي لقيت امتى لقيت مظبوط على طريقه جديده وبعدين احطها في فعالي ثاني فانت بتحط في فعاليه تدريجيا في واحد اسمه شينارو يوشوكي الراجل ده اللي هو قال اس عنده السوزوكي عارفين العربيات السوزوكي والموتوسيكلات السوزوكي كلها اناذا بيسالوه قال له انت انت ناجح في العالم ايه سر النجاح قال لهم سر نجاحي اتخاذ القرار الناجح أليم انتاز وضبت القرار من تحتمين ألهم الخبرات التجاربي ألهم ضبت الخبرات التجاربي ألهم القرارات الفاشلة تخيل يعني انت بتعمل القرار في نسبة لك انت فاشل لابلوله هل القرار كان فعلا فاشل ألهم لا طبعا القرار ده أنا قيمته وعدلته و بعدين صلحت فيه و انا حطيته دانا في الفعل فانا اقيم و اعدل في الفعل اقيم و اعدل في الفعل حتى يوده عشان تلك الدنيا كلها عمالة تجري بالابتكار و بالسرعة و اذا كانت شخصي النهاردة ان هذا الليدر هو القائد في السؤال العالمية زمان كان ممكن حد يكون عنده سلعة او خدمة يبقى بتاعته لمدة 25 سنة النهاردة من نص ساعة 6 شهر تخيل؟ زي كنت تحرك بابتكار حد هاخد مكانك على طول ده ما هارفرد عملات إحصائية على حاجات أساسية أول حاجة التغيير ثاني حاجة المنافسة ثالث حاجة الفرص أذكر التغيير تكلم كان في الستينات أذكر التغيير حازين في خلال كام سنة عشرين سنة بعدين أكثر من أي وقت ثاني في حياتنا أذكر أبو المنافسة أذكر حتى تماشى مع هذا التغيير أذكر أبو الفرص هتكون عندنا فرص كفاية تتماشى مع المنافسة ومع التغيير أذكر إيه نتيجة هذا البحث أذكر الشخص اللي ما عنده مشرونا يتناسى مع هذا التغيير ويستغم الفرص ويتعامل مع المنافسة بابتكار حيثلث نفسيا او مديا في خلال سنتين وإذا اللحظت على شوف نفسيا معظم الناس النهاردة عنديه القلق والتوتر والاحباط والاكتئاب والشركات العالمية في تاسمه Tom Peters عمل كتاب اسمه البحث عن الامتياز The Source of Excellence واخد ميت شركة الشركة دي بالنسبة له كانت احسن شركات في العالم قال لك دول هنعمل تمثيل نموذج بشري متميز هنعمل زيهم اللي هم المتميزين جات مجالة النجاح بعد عشر سنين ورجعت وراء الشركات دي لقيت منهم لا يقل عن سيتي في المئة يفلسه السبب مكان شماري الكفاية عشان يتحرك وياخد مكانه في السوق تفتكر انه ناجع كده خلاص النرون ان انت كنت تتعمله مبارح هيوصلك النهاردة لكن مش هوصلك لبكرة السبب؟ الدنيا تغيرت، سنة كتغير، أفكارك تغير، الدنيا اتغيرت كل شيء بيتغير. وأنت لما تتعامل نفس الشيء، نفس الشيء، هتاخد فقط نفس النتائج، نفس حالة الدنيا هتتغير. إذا لما تكون متغير معها لازم تكون مبتكر. التغيير في كل حالة الدنيا. إذا خلصت تعرف إزاي تزعل؟ هذه في, في تغيير. عارف كلام آخر بنكل في تغيير؟ التغيير يتغير، تغيير التغيير بيتغير نفسه، كل حالة تتغير. سنة كتغير، أفكارك بيتغير، لو انت و إس مشى في بحر ووقف على المايه مثلا المكان كانش تعليه ووقف على المايه وخرجت وقست تاني المايه اللي انت وقفت عليها الجديده الجديده لان ايه السبب تتحرك لو بصيت للسحاب بيتحرك بصيت ونزلت تاني وبصيت تاني قال لو انت بصيت له اتحرك كل حاجه بتتحرك كل حاجه بتمشي التغيير مستمر يبقى لازم تكون مر مع هذا التغيير وإلا لو تقف بنفس المكان يا حد يقول لك انا عندي معرفة المعرفة مش كفاية المعرفة المعرفه من الماضي لكن التغيير بيقعدك في الماضي والمستقبل. التغيير بيخليك تتقدم لقدام التغيير بيخليك مبتكر اللي انت بتعمله ماشا عايز تنزل وزنك؟ ما حصلت الهاش ما تعملش نفس الشيء وتستيكي غير فكر اين ممكن تعمله فالنهاردة انت بتخطط وبعدين تحطاه في الفعل وبعدين تقيم وتعدل وتحطاه في الفعل وتستمر على هذا الاسلوب ده هو المرونة الاستراتيجية انك تخطط وتقيم تعدل وتحطها في الفعل وتخطر وتقيم وتعدل وتحاصل الفعل في خلال ما انت مرتزم بتكون مرن لازم تلاحظ وصلت الغالب فين وبعد انت تقيم وتعدل وتحط نفسك في الفعل لو عيد انت لو عيد ما هدفك واجي قوة او فكرة المرونة الاستراتيجية احنا سللنا عن الدوافع وعن الطاقة وعن المهارة وعن الفعلة وعن التوقع وقال النجاه وعن الالتزام مش ممكن توصل كل لوحدهم من غير ما توصل المرونة والمرونه الكلامنا دلوقتي على استراتيجية المرونة انك تخطط وتقيم وتعدل وتحطها في الفعل وتقيم وتعدل وتحطها في الفعل خلي تبقى استمرار أي حاجة في تعملها تعملها وبعدين قيمها وعدلها وبعدين حطها في الفعل استمر على كده ما تعملش باستمرار وتفتكر انها هتنجح على طول لو نجحت على كده الدنيا بتتغير والناس بتبقى اقوى وناجح ممكن تاخد افكارك عشان كده خليك باستمرار متجدد وخليك مرن في الحياة خليك ملتزم باسلوبك خليك ملتزم بهدفك ولكن خليك مرن في اسلوبك وفتقي باستمرار لو ما نشوفك المحطة جاء ان شاء الله ونتكلم على الصبر لان انت رسالت الاتزام و يبقى لازم تزمر شوف الصبر جاي انت بعد كل دول فوقلت ما نشوفك المحطة جاء ان شاء الله هنا بلا حضور ايش كل لحظه كأنها فعلا تكون اخر لحظة في حياتك مش ممكن تكون اخر لحظة في حياتك إذا عيشها كامل معنيها عشان تعيشها كامل معنيها عيش اولا بحبك وبيمانك لله سبحانه وتعالى لازم تتبع دخل الرسول ودروسه الدروس الرائعه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده عيش بالانتفاع عيش بالفعل عيش بالالتزام عيش بالمرونه وأكثر نعم الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته